اللهم لين قلوبنا بالإيمان واجعل الاخرة هي دار المقام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم من كان منهم في عذاب وضيق فخفف عنه الان يا رب العالمين ومن كان منهم في نعيم فازده نعيما يا رب العالمين